الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واسعت كل شيء رحمه وعلما فارحف غفران للذين تابوا واتبعوا سبيلك حقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم ومن صلح من وأزواجهم وذرياتهم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدَ رَحِمْتَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا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 رافع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق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 ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه بالقلوب لدالحناجر كاظمين اذ القلوب لدى ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوهُ أَبَانَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيَوْنَ سَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَنَادَى يَوْمَ تَلُونَ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِرٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَذَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ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 وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 لا جَرَمَ اَنَّ مَا تَدْعُونَني اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا اِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 ان يرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحاد جُنَ فِى النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا إِذَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا انا كل فيها انا كل فيها قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد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 122. هدى وذكرى لأولي الألباب 123. تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 124. وسبح بحمد ربك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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فَلَمْ يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون